وكان الله بما تعملون بطيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وَنَادَى كَذَّبَتْ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالُوا فَائِتَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجُرُوا وَيَسْتَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْدُ خِلَس عَلَيْهِم مِن أَقَطَارِهاتُم مَّ سُء فِتْنَةَ ل آثَوهَا وَماَا تَلََّتُ بِهَا إِللاا يَتِي وَلَقَذ كَانوا عَهَد اللهَّلَ مِنْ قَبل لاَا يُوَّونَ الأأَدِبَ وَكَانَ أَهدُ اللهَّ مَسْكُولَ